الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه الماده الحمد لله الذي من علينا بخير الشرائع وأوفاها وعلم جهر كل نفس ونجواها وخلق الكائنات وبراها الأرض دحاها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 من إله عظيم ورب الرحيم وملك حليم لا يماثل ولا يضاها أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه وزكاها وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حبيبنا وإمامنا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 هذه الأصول والمقاصد أهدافها الحفاظ على الإنسان وسعادته، ولكن هذه المقاصد منتظمة ومنسجمة في كليات خمس: الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وهي تؤدي وظائف.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 الى يوم القيامه فهي شريعه حية وامه الاسلام امه خاتمه ولكن الامه تبتعد عن هذه المقاصد وعن هذه القواعد والثوابت حينا وتقترب احيانا فينال عدوها منها واننا ان نظرنا الى شريعه رب العالمين وجدناها تعانق الفطره وتنسجم مع الحياه وتحفظ للناس عيشهم وكريم حياتهم وان الاسلام بثوابته يمثل لب الحضاره ومقدمه الرقي واساس النهضه البشريه واننا من خلال هذه الخطبه نوت ان نتلمس قضايا مهمه تتعلق بهذه المقاصد الكليه وبهذه الثوابت الشرعية وبهذه الضرورات الخمس الدين بغير أنفس تقوم به وأموال تدافع عنه وعقول تخطط له واعراض تزينه عناء والأنفس والأموال والعقول والاعراض بغير دين هباء وإننا نود من خلال هذه الخطبة أن نناقش اهداف المقاصد لماذا شرع الإسلام حفظ الدين وحفظ النفس وشدد على ذلك وشرع الاموال وصيانتها ووضع الفواصل بين الحاكم والمحكوم فيها فليس للحاكم أن يتغوله على أموال عامة الناس فيأخذها غصبا إنما عليه أن يأخذ حق الله فيها الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن هذه الفواصل وهذه الحدود وهذه الثوابت التي نحن بصدد الحديث عن جزئية مهمة منها هي مقصد الإسلام ومرماه وهدفه ومراده وأصله وثوابته انني اود ان اتحدث عن مفهوم الامن في الاسلام ان الامن والسلامه وأن لا يروع المؤمن وان يعيش مطمئنا في دياره مطلب ينشده كل عاقل ويطلبه كل كائن انت ترى الكائنات في الغابه تتمحور وتتكيف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 خاطئه عن الأمن إن مفهوم الأمن في السودان يرتبط بالخوف للأسف الشديد إذا قيل هذا الرجل امن يطرق بابك أن ترتعد وتخاف ويضطرب قلبك الأمن هو السلامة هو الطمانينه هو السكينة والأمن لا تصنعه حكومات ولا تحفظه دبابات الأمن يحفظ بالقيم وبالمبادئ وبالأخلاق وبعامة المجتمع والشعب إن الذي بلغ عن الأسلحة ودل عليها هم من عوام الناس وممن لم ينالوا حظا وقصة من التعليم ولكنهم خافوا انفراط الأمر وخافوا الفوضة وتبدل النظام إلى فوضة وتحول السودان إلى غابة ولذلك بلهوا وخافوا من العواقب ليس انتصارا للحكومة ولكن انتصارا للأمن وليس طلبا للدولة ولكن تحقيقا للنظام وضد الفوضى هكذا يكون الأمن ولكن لما أتحدث عن الأمن بمفهومه الإسلام الشامل أقول متحدثا عن أسس ومرتكزات الأمن في الإسلام الأساس الأول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 هي صمام امن مجتمعاتنا وسلامه امتنا من ان يجتاحها اي شيء ولذلك سلامه الافكار الامن الفكري امام الثوابت الثوابت ثوابت الكتاب كتاب والقران قران والشريعه محكمه ولا يجوز لانسان ان يتعدى عليها بقلمه او فكره وحتى ولو وجد علينا ان نملا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 وذلك للفوضى الفكرية فالأمن الفكري الذي ينبغي أن توفره الدولة ولكن مسؤولية الأمن الفكري هو مسؤولية, العل هو مسؤولية العلماء ومسؤولية المفكرين وال والمربيين الذين ينبغي أن ينشروا ثقافة الاعتدال وثقافة السماحة وثقافة الطيبة وثقافة الحوار وثقافة المجادنة بالتي أحسن كل الشرق المملوء بهذا المخزون الثقافي الكبير ينبغي ان نحرص عليه وعلينا ان نحذر القرصنه الفكريه والسمثره الثقافيه في ناس قراصنه في السودان لكن زول بيسالوا ما في وفي ناس مسمسرين سماسره للثقافه الغربيه في ديارنا يا اخي في وحده تكتف في جريده عمود يومي بورق بتوصف الراجل بتوصف بت... الراجل وصف يخالف الحياء والادب وانا بعشقه وانا بموت في كل جزئيه منه هل هذا يكتب ويراد لمجتمعاتنا ام والله لما سمعت ان هنالك محاوله وان هنالك ساعه صفر وان هنالك اغتيالات ما عجبت لان الفوضى الفكريه ت... تنبت كل شر في الديار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 وعلى فئام دون فئام دون معايير واضحة ينبغي أن تكون المعايير الصحيحة السلامه الفكرية وإيصال المعلومة وتوعية الناس وأنا أقول للأسف الشديد وسائل الإعلام لعبت دورا كبيرا في زعزعة الأمن الفكري في ديار المسلمين عبر واردة الثقافة عبر, عبر الفضائيات المفتوحة المفتوحة عبر ما ينشر فيها من دمار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 اخوك ودمك وابوك ما تقتله هزرت معه مدت له سكينه الملائكه بتلعنك الملائكه به بهزار كانت تمد له سكينه مدت له سكينه وهي ما خاشه في جرابه طلعت السكينه من الجراب وديته عشان يضبح به حاجه اديته سكينه كده الملائكه تلعن فما بالك بمن يريد اي يتجرأ على قتل النفس تامل قوله تعالى وذلك ابلى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 عهد السماحة والطيبه والعفو والجودية ومكارم الأخلاق والنفي والتجاوز عن المخطئين وعدم التشدد هل هذه انتهت من مجتمعاتنا وسوف تتبدل هذه المجتمعات بثقافة غريبة شاذة لا يرضاها دين ولا يقرها عقل ولا تعترف بها اعراف ولا تقاليد اي ثقافه هذه الثقافه الدخيله على ديارنا لذلك والله الواحد لا يستغرب لا يستغرب من من بعض نماذج السيره المشرقه مقارنه بمجتمعاتنا وديارنا اذا كان الصحابه يقول احدهم للاخر يقول ابو ذر ولانه عربي يضلون يختلف مع بلال فيقول له على سبيل التعيين يبنى السوداء يبنى السوداء والسواد ليس بعيد لأن ذلك من التباين والتباين ينبغي أن يكون قوة ولكن التباين الموجود في سوداننا انعكس عليه ضعفا التباين من آيات الله اختلافه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 ولا ينتمي إلى قبيلة بلال ولكنه لا يجامل في الدين والقضية قضية قيم ومثل عليا يقول له أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهليه إنك امرئ فيك جاهلية أعيرته بأمه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحمل أمام الله مسؤوليه الدماء قتل خالد بن الوليد قبيلة بغير إذن منه لما سمع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 والعدل والشفافية والوضوح ورفع الظلم عن الآخرين اللهم إني أبرغ إليك مما فعل خالد وقال لأبي ذر أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهليه هذه الألوان ليست من تسبب إنسان إنما هي من خالق العباد جميعا ربنا الرحمن هو الذي خلق الناس مختلفين هكذا لا ليقتتلوا ولكن ليستفيد بعضهم من بعض ثم سمع أبو ذر القضية محتاج إلى مفاوضات في ابوجه يدخل فيها أوباسنجو ولا الاتحاد الإفريقى سنحلها له ويجنبوه وما يحلوها ما في صور قال للناس دي صلوا على الرسول يا أخوانا دقيقه دقيقة الناس اللي قاعدين دلك كل الحكومة ومعارضة الناس المتبردين دلك ما بزرقوا كده يا أخوانا صلوا على الرسول ما بزرقوا قال له الله قال الرسول قال الصداء ما في القاموس دا انتهى خلاص يعني في السودان في السياسة ما يصلح الله قال والرسول قال لا تصلح في السياسة قال له أعيرته بأمه إنك امرئ فيك جاهليه أبو ذر جعل, جعل يحتجف الجاهلية بعد أن انقذه الله منها جاء يجري وأتى إلى ابي ذر ورقد أبو ذر على الأرض جعل بلال قاعد رقد في الوطن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 ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله ولا طالما قتل في سوداننا وجوه سجدت لله تعالى ارفع رأسك يا أخي ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله في المفاوضات ما جاء مغرب وقفوا واحد صلى بهم انما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء لأسى أن يكونوا خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالأنقاد بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم ظالمون الم يقرأ عليهم يا أيها الذين آمنوا يذكرهم بإيمانهم الإيمان هو الذي يحفظ للمجتمعات امنها وسلامتها هو الذي يحمل الأخ ان يتنازل أخي لأخيه هو الذي يحمله ان يقول ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولذلك أنا أقول قبل أن ننزع السلاح من الأيدي علينا أن ننزع الضغائن من القلوب قبل أن ننزع السلاح من الأيدي علينا أن نستل سخائم الغل التي في قلوب الناس وأن نخرجها وذلك ليس بالحوار ولكن بإرساء قيم الأخلاق والأسوة والقدوة بالممارسة والمعاملة ونطالب الدولة أن تكون اولا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 وهذا الخبرة والتخصص قل لعلمه الذين يستنبطونه منهم يحدلوا الواقع يقولون إخوانا حس الآن أنا أرتاب جدا في القتل وذبح الرهائن الذي يظهر في التلفاز والشاشات أعتبره يخدم أمريكا أكثر مما يكسرها ولو أن الشباب الذين يفعلون هذا ردوا الأمر إلى أعلاء وإلى مختصين وفكرين لقالوا لهم لا تجعلوا لعدوكم فيكم فرصه هذا الذبح مستفز في الصوره يجبوا ويضحوه ويكره ويفرفل يخرسلوا لكن ما صور الكلام ده أقتله اذا أنت رايت انه دمه هدر لانه في دار حرب او غيره او غيره من المسوقات اقتلوا ولا تستفز الاخرين من الذي سوف يتعاطف معك لا ينبغي ان نكون هكذا لذلك المرجعيات وهنا أود أن أقول كلمة صريحة لأول مرة أشعر أن لدي رغبة ملحة في دواخلي أن يبقى نظام الإنقاذ حاكما لأول مرة لأول مرة أحس أنني أخاف حقيقة على أن يتبدل النظام وأن ينفرط الأمن وأن نكون عراقا أو صومالا لا لأول مرة أشعر أن الشرطي والجلد الذي يقف في الطريق وهو يفتش عن السيارات أدعو له من خالص قلبي بالتوفيق والسداد والمعونة والله وأقول ذلك في هذه اللحظة والله شهيد ليس حب في الحكومة ولكن حب في الأمن والنظام لأن الدعوة لا تزدهر إلا في مجتمعات آمنة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 والاستاذ الكبير والمحلل المعصوم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله ورسول الاسلام صلى الله عليه وسلم يقول ستون عام تحت امام جائذ خير للناس من يوم بدون امام ستون عام تحت امام جائذ خير للناس من يوم بدون امام ستين عام يعذبك ويشد ضرايبك ويغرع منك ويمنعك ويتعبك واتدعيه وتكون زهجاء منه ده كله يوم واحد بس ينفلت الأمن كله لكله بسيكاكي لا تعرف التابع إلى دمنه والتابع إلى دمنه والضريم يشتغل وتصبح الدولة بلا سيادة والحكومة بلا نظام والمجتمع بلا أمن عندها لن يجني الثمره المره والحصاد الأليم الا المسلمون واسائل نفسي مرات يا ترى لو حاول الانقلابيون قلب النظام وحصلت فوضى لمن سيؤول الحكم ومن الذي سوف يمسك بزمام الامور هل سيعود الاسلاميون والمسلمون الى السلطه ثانيه لا اظن ذلك يكون فعلينا ان نقف مع الدوله ليس لانها دولة الانقاذ انما لانها تمثل سياده الشعب وتمثل النظام والامن نقف معها نصلحها ونقومها وننتقدها الانتقاد الموضوعي فيما يصلحها ونسد الثغرات حتى نخرج من الازمه التي نحن فيها ولذلك قال عليه الصلاه والسلام الحديث البليغ قال قالوا يا رسول الله يكون أمراء نعرف منهم وننكر ظاهر أشياء الغلط الماء من الدين واضحة بيعملوها يقولون ما لا يفعلون الحديث في صحيح مسلم ويفعلون ما لا يؤمرون الله ما قال لهم يقطع من راسه يسوه الله قال لهم سوه ما يسوه يبعدوا منهم ألا ننابذهم نطلع عليهم نشيل السلاح ضدهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة طبعا فينا السياسيين كلام الرسول لابن فعمعون الرسول لغا ما تطلع عليه مش جبن أو خوف النتائج سيئة والعواقب وخيمة والمالات والنهايات رديئه اسأل العراقيون وصدام سيتمنون وجود صدام وعدم انفجارات في كل مكان مع أنه كان جائرا وظالما يسأل الصوماليون عن سياد بري سيقولون يا حليل أيام سل كلهم لذلك العقل والدين والسياسة بتقول لا ما أقام فيكم الصلاة لأنه عند السياسه فوق للرسول ونحن عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام فوق للسياسة قال لا ما أقام فيكم الصلاة معناه حقن الدماء كما قال ابن حجر وتسكين الدهماء عشان ما يزولهم لهم يجوط وده يضرب ضوض والحكايه الجوب وما يلقى شيء ثم رابعا من مرتكزات مفهوم الامن في الاسلام الامن والمعاصي يقول تعالى وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الخوف لبس له اللبس. لبس لبس له الخوف لبس يعني الخوف لا ينفك عنهم خايف طوال امن ما فيه بما كانوا يصنعون المعاصي هي التي تذهب نعمه الامن والذين إمكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الامن والمعاصي لا يجتمعان لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بدته طيبه ورب غفور سبا جنينه سمحه قال ليك أول حاجة جو باعوض ما فيه والجناينه عن يمين وشمال السد عملوه والجناين عن يمين السد وشمال السد بيقول يسقول جناين باليمين والشمال الجناين على الجناين من اليمن مما السد إلى صنعاء جناين تمشي ما في شمس المدى لو دائرة فواكه بتخدها المكتل أو الزنبيل يعني القفة فوقراسة وتسير داخل الجنائم تخرج وقد امتلأ المكتل والزنبيل فاكهة دون أن تكلف نفسها على القطف من كثرة الفاكهة فأعرضوا بالمعاصي والذنوب فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط ذوات أكل خمط يعني عشر الجنان كلها بقيت عشر العشر الواحد ده. عشر وعثل كل شوك وأفضل فاكهة خلوها اليوم لأنه ما بيستاهلوا وشيء من سدر قليل وحبه نبق يعني حتى النبق ما كتير بس حبه نبق لانه ما بيستاهلوا حبه نبق تحول وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا أياما وليالي عامين، فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق هنا كانت دولة مزقناهم كل ممزق ناس بيقوا في الغريب ناس عملوا دولة في الشرك زي ما قال المفوض السامي بتاع اللاجئين قال الولايات الدوحكم ذاتي قال ويفرتقوها ويقال هنا كانت دولة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 يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من رواية النعمان الوشيد مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فينا السبيل السفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها ما في قدة إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يطلعوا من فوق ويرموا في البحر يجيبوا مويه فقالوا لو أن خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السفينة لو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ما تخلوا جدوا السفينة لأنه ما برعوا الرقين السفينة دي كانت قدر المجتمع كله بيغرق، المجتمع كله بيغرق. بغرق كده شوف الحديث دي قال مثل القائمة في حدود الله ولا قع فيها زوى المستقيم وزوى المنحرف المستقيم ما بمسك على المنحرف ما تبلغ ما بيحفظ ما بيدفع الناس أنا دي ده بعدين لما الأمن يتفكه هو أول من أول من يتعب وأنا أتكلمكم بالواضح أول أكتر ناس حيتعبوا في ظل انفراط الأمر الناس اللي ما عندهم سلاح الناس اللي ما عندهم أسلحة في ناس عندهم أسلحة وخاتلنها المشكلة الناس المساكين عنده سلاح تكفي البيتك دوست تغني ما أتيت تمشي ده إذا حصل ونسأل الله يجنب بلادنا ذلك ولكن أنا أتكلم بالصورة المخيفة حتى يعرف الناس حقيقة الصورة وتتضح لهم ولذلك إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المخطئ وما تقول الموضوع ده أنا مالي وماله الموضوع بعدين بيعين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 هذه كلها مطلوبة الصناعة الدبابات أي شيء يحفظ للمجتمعات أمنه وسلامته هذا مطلوب ولكن وبكل صراحة أطلقها من هذا المنبر لو أن هنالك أذن واعية تسمع هذا الكلام وأتمنى أن يصل الكلام إلى المسؤولين الحمد لله إخواننا الكلام اللي هنا المسؤولين. يعني وزير الاوقاف ارسل لنا قال خلوا محمد سيدي جي. عشان نوريله مساله العمره والامانيه دي ومشيت وكان مشغول وأرجعنا الاسبوع القادم الحوار والنقاش في هذه المساله انه انا ما عندي اغراض سياسيه لا دار حرب ولا دار ناس النظام أنا عندي حاجه واحده اريد أي مسؤول ينحاز للمواطن المسكين في كل المسائل وانتهى الكلام في كل المسائل ينحاز إلى المواطن وماذا يفتر من كده والله ما الجوعه هجاء والله المسؤولين إذا بيقوف مع المساكين وأي مسكين واجف يعتبر أبوك وأخوك في المحل دي أبوك زاعته لو واجف كده وتعبان واجف في الشمس هتعمله له شنو لو بيتعطى في المطارات بترضى لو بسولة في كل الإجراءات بترضى فقط هذا المطلوب ووزاره الأوقاف عندها الحق إنها تصحح الكلام ده وإنها تعلق عليه وأنا في انتظار تعليقهم الكلام الذي أود أن أقوله عن الأمر في هذا المنبر ودي مسؤوليه من رب العالمين وينبغي أن تتاكدوا يا إخوان اي بيجي يصلي يطمئن أنا ما عندي أجندة خفية ما عندي أي أجندة هذا الكلام الذي قال في هذا المنبر قبل أن أتقي أحد فيه أنا أحرص أن أتقي الله فيه اولا أقول في الأمر جمع السلاح من الناس التنظيميين والما تنظيميين ما في اسمه في التنظيم التنظيميين والما تنظيميين ويكون السلاح المؤسسات معروفه معروفة ده واحد تدبير واحد اثنين أقول في جمع السلاح يجمع السلاح من الجنوبيين والله أنا خائف السلاح ده إن جمع من المسلمين وتنكشف البلد والجنوبيين يسووا فينا عملية ما يعني بإنه رب العالمين أنا أشدد أن, أن على الحكومة أن تجمع السلاح باولينو ولا باولينو الاحتلال المحكمة في الكلاكلة وكلهم وزارة بحاجة نعرف دون جانا ده لما نجي بعدين حاجة بالسلاح وأنا بدون سلاح والناس معها يكونوا مسلحين ونحن نكونوا مسلحين يعني تقدمون ليه؟ تقدمون لجونغان عشان اطباحنا يعني ولا كيف؟ شار جبيعنا؟ انا اقول لكم رسالة مهمة جدا المسلمون في البوصنة اخواننا اسمعوا انا مازل بتاع عنصريه ولا عصبيه لكن انا بتكلم منطلقات الدين المسلمون في البوصنة قالوا السر كنا عاشين احنا وهم سوا ما في اي مشاكل بيناتنا ويضحكوا معانا ويبنوا معانا وشغالين يومنا اللي انقلبوا علينا ودون سلاح اقرب الناس اللي كانوا شغالين معانا في البيوت كتلونا ضبحونا ده في البوسطه انجدر الحضرات في البورسعه الصيرب بورسعي كانوا واحد بتونسوا ويضحكوا والبورسعي ما ملتزم بالدين زادوا كتير كده ما كانوا مسلمين احمد وعلي ومين وعزته كده لكن ما في التزام معاهم سوا سوا وكانوا مع شرطه العين سوا يومنا ده سلاح وليقوا سند من دولة ضبحوهم عن آخرهم وأنا أحذر فاعتبروا يا أولي الباب على الحكومة أيضا أن تأخذ السلاح من كل مواطن بغض النظر عن دينه ولا, جنس ولا لونه يأخذ السلاح كل يجمعه عن دول. عشان نأمن. هذه بعض التدابير التي يمكن أن تكون من مرتكزات الأمن في الإسلام هذه الخطبة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 واقام تدينه وهيئ لهم بطانة صالحة واجعل القادة ينقادون اليك ويقودون الشعوب اليك يا رب العالمين اللهم حكم فينا كتابك يا رب العالمين اللهم احكم فينا كتابك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم امننا في اوطاننا